الحمد لله حق حمده واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وبني عبده واشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد بني آدم سيد ولد آدم في قدره وجده اللهم صل وكرم وشرف وعظم وبارك وسلم عليه وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم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 أو عند آخر الباب الأول من أبواب القسم الأول ألا وهو الأحكام الشرعية والباب الأول هو الحاكم وتوقفنا عند أثر فهم قاعدة إن الحكم إلا لله وذكرنا أن من ثمرات وثوائد هذه القاعدة تحري الحق والرجوع إلى الكتاب والسنة قبل الإفتاء وذكرنا من فوائدها أيضا أنه لا إلزامة إلا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه واله وسلم وكذلك من فوائدها وهذا ما لم نذكره في المره الفائته رد كل خلاف بين المسلمين الى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال أهل العلم معنى فردوه إلى الله أي فردوه إلى كلام الله ومعنى فردوه إلى الرسول الرد إليه في حياته صلى الله عليه وآله وسلم هو الرد إلى شخصه والرد إليه بعد مماته ما صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته الصوت عند النساء الرد إليه صلى الله عليه وآله وسلم في حياته هو رد النزاع إلى شخصه صلى الله عليه وآله وسلم وأجمع أهل العلم على أن الرد إليه بعد مماته هو رد إلى سنته وهذا أعني رد, رد كل خلاف بين المسلمين إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من ثمرته أن يضيق الخلاف بين المسلمين ويقلل أو يقلل تحكيم الرأي والهوى وهذا من ثمرته أن يضيق الخلاف بين المسلمين وأن يقلل تحكيم الرأي والهوى لأنك حينما ترد الخلافة إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنت موقن أن ما حكم الله به أو بلغ عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه حكم الله في هذه المسألة أن تموقن أنه حق وهذا اليقين يجعلك تترك ما تعتقد إن كان مخالفا لهذا الحق قال في آخر صفحة في الباب الأول فإن كان القائل ذا سلطة شرعية تنفيذية سبق أن السلطه التشريعية تنقسم إلى قسمين سلطة شرعية تشريعية وسلطة شرعية تنفيذية أما الأولى فهي حق خالص لله تعالى قال الله تعالى ان الحكم الا لله فالحكم ها هنا بمعنى التشريع اما السلطه الشرعيه التنفيذيه فهي حق للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشترط فيها مقام النبوه فهي حق له وحق لمن خلفه من بعده من أصحاب السلطان والنفوذ قال فإذا كان القائل ذا سلطة شرعية تنفيذية كالقاضي والأمير وقائد الجيش ونحوهم وأخذ برأي معين في مسألة خلافية الأولى أن يقول في مسألة اجتهادية وأخذ برأي معين في مسألة خلافية بالنسبه إلى واقعة معينة وجبت طاعته في تلك الواقعة ما لم يخالف نصاً شرعيا او اصلا صحيحا هذه مساله تنقسم الى قسمين وجب طاعته في تلك الواقعه ان كانت الواقعه واقعة تاتي على النظام العام فيجب طاعته فيها أما إن كانت الواقعة لا علاقة لها بالنظام العام وكان المخالف لهذا القاضي أو لهذا الأمير أو لهذا السلطان مجتهدا فالواجب عليه أن يعمل بما أداه له اجتهاده أما إن كان مقلداً فليقلد أوثق الناس في نفسه هذا ما فيش بداية طيب حاضر إحنا بالنسبة للأخوات إحنا كنا بالراجع وأنا بدأ في الصفحة الأخيرة في الباب الأول من القسم الأول صفحة رقم اثنين وعشرين نبقرأ فيها دلوقتي فالمسألة مش محتاجة يعني مراجع ولا حاجه إن شاء الله لما نقول هو يقول وجب طاعته في تلك الواقعة السطر رقم 3 اول ثلاث كلمات في السطر رقم 3 نعيد المساله ثاني فاذا كان القائل ذا سلطه شرعيه تنفيذيه قلنا ان السلطه الشرعيه تنقسم الى قسمين سلطة علاقة للبشر بها وهي السلطه الشرعيه التشريعيه وهذا مما يفرق بين النظام الإسلامي والنظام الديمقراطي أو العلماني لأنه يجعل حق التشريع للبشر كالقاضي يعني هذا هذه أمثلة لصاحب السلطة التنفيذية كالقاضي والأمير وقائد الجيش ونحوهم فإن كان هذا القاضي أو هذا الأمير أو قائد الجيش أخذ برأي معين في مسألة اجتهادية بالنسبه لواقعه معين يعني بالنسبه إلى واقعة بعينها وجب الطاعته في تلك الواقع هذه المسألة تنقسم في حقيقتها إلى قسمين قسم تجب فيه طاعه الامير وان كنت مخالفا له وقسم لا يجب أو لا يجب فيه طاعه الامير ان كنت مخالفا له فا قال هو وجب طاعته في تلك الواقعة ما لم يخالف نصا شرعيا أو أصلا صحيحا والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم فذكر الطاعه مطلقه مع نفسه سبحانه وتعالى وذكر الطاعه مطلقه مع رسوله صلى الله عليه واله وسلم ولم يذكرها مطلقه مع اولي الامر لنعلم ان طاعه اولي الامر مقيده بطاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه واله وسلم فإن خالفوا قول الأمر وهم العلماء والأمراء فإن خالفوا قول الأمر حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لهم فلا طاعة لهم لهذا يقول وجب طاعتهم في تلك الواقعه ما لم يخالف نصا شرعيا أو أصلا صحيحا قال فنطيعه وإن كنا نرى أنه مخطئ ويكون ذلك حفظا للنظام العام ويكون ذلك حفظا للنظام العام إذن فالمسألة كما أخبرتك إن اجتهد صاحب السلطة التنفيذية وخالف ما أدين الله به ان كان اجتهاده مخالفا لما ادين الله به فالمساله لا تخلو من حالين اما ان يكون يخالفني فيما لو خالفته فيه فيما لو خالفت خالفته فيه هدمت النظام العام او اخالفه فيما لا يهدم النظام العام ان كانت مخالفتي للسلطان او لقائد الجيش او للامير او للقاضي تهدم النظام العام لا يجوز لي مخالفتي له مثاله فعل عثمان رضي الله تعالى عنه كان المعروف من سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر وعمر وكذلك صدرا من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه أن الصلاه في الحج تكون قصرا حتى اجتهد عمر حتى اجتهد عثمان رضي الله تعالى عنه في ذلك حتى اجتهد عثمان رضي الله عنه في ذلك لأنه أقام بمكة. فأتم الصلاة فلما بلغ عبد الله بن مسعود بذلك استرجع قال انا لله وإنا إليه راجعون لأن عثمان خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه ثم قام عبد الله بن مسعود فصلى خلفه فلما قيل له في ذلك قال الخلاف شر ليه؟ لأنه لو خالفه بهذه الطريقة سيكون في مخالفته له هدما للنظام العام مع أن ابن مسعود يخالف القاضي يخالف أمير المؤمنين يخالف السلطان فيما يعتقد ومع ذلك أطاعه في ذلك حتى يحافظ على النظام العام أما مثال آخر للنظام العام مسألة الصلاة الصلاة لها نظام معين إن وقع الإمام في سهو إن وقع الإمام في سهو في الصلاة أنت لم تقع فيه أنت لم تقع فيه مثاله إمام قام لركعة خامسة لا يجب عليك طاعتك له ولا يجوز لك اتباعه لأنه والحال هذه خالف نصا صحيحا من الكتاب أو السنة فقد عدنا للأصل الأول يجب عليه هو إن تذكر أنه وقام للخامسة أن يجلس ثم يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام من الذي سهى أنت أو الإمام الإمام يجب عليك أن تتبع الامام إذا سجد للسهو فتسجد معه حفاظا على نظام الصلاة العام أما إن سهوت أنت وكنت متبعا للإمام فلا يشرع لك أن تسجد لسهوك أنت حفاظا على النظام العام, العام للصلاة وفي ذلك يقول الناظم يسجد عن سهو الإمام المقتدي أما لسهو نفسه لم يسجد يعني إن سهى الإمام فإن المقتدي بالإمام يسجد معه أما إن المقتدي ولم يسه الإمام لم يشرع للمقتدي أن يسجد لسهو نفسه لأنه متبع للإمام كل ذلك حفاظا على النظام العام لأن الاجتماع والحفاظة على النظام العام أمر مطلوب شرعا أما إن كانت مخالفة للإمام لا تهدم النظام العام في شيء فيشرع لك أن تخالفه ولذلك أمثلة أنت مثلا تأخذ بوجوب القصر والقاضي وأمير بلدتك لا يأخذ احنا قلنا انت تأخذ بوجوب القصر والإمام لا يأخذ بوجوب القصر فسافرت جميعا سافر قاضي البلدة ومعه مجموعة من أهل البلدة أنت معهم فقام الإمام ليصلي بالناس فأتم الصلاة مثلا لانه لا ياخذ بوجوب القصر وكنت انت متاخرا تاخرت في الوضوء مثلا ففي هذه الحال لا ألزمك ان تتبع الامام فتصلي انت كذلك اربع ركعات لا بل في هذه الحال تخالف الامام لان مخالفتك له لا تأتي. تليفون ده التعميل. لأن مخالفتك له لا تهدم النظام العام. لأن مخالفتك له لا تهدم النظام العام. كذلك إن صليت أنت إماماً بالامير أو بالقاضي. هل يجب عليك أن تخالف ما تعتقد لا بل إن الإمام مأمور أن يتبع الإمام في الصلاة فلو خالف الإمام في هذه الحال هو الذي قد هدم النظام العام يعني أرجو أن يكون الأمر قد اتضح ننتقل إلى الباب الثاني ذكرنا أن القسم الأول من أو أن الركن الأول من أركان علم الأصول الأربعة ينقسم إلى أربعة أبواب الباب الأول هو الحاكم وهو الذي انتهينا منه الباب الثاني هو حقيقة الحكم الشرعي وذكرنا قبل ذلك أن هذا الباب الباب الثاني هو قلب هذا القسم وهو أهم باب فيه هذا الباب فيه تمهيد وفصلان هذا الباب فيه تمهيد وفصلان التمهيد التمهيد فيه سبع مسائل التمهيد فيه سبع مسائل ذكرنا قبل ذلك في تعريف علم اصول الفقه ان العبد او ان المتعلم حتى يتم وحتى يكمل تصوره لعلم الأصول، علم أصول الفقه ينبغي أن يعرف ما معنى كلمة أصول وما معنى كلمة فقه ثم يعرف معنى التعريف مركبا يعني ثم يعرف معنى كلمة أصول الفقه جميعا ونقولها هنا كذلك الحكم الشرعي ما معنى كلمة حكم هذه هي المسألة الأولى الحكم لغة واصطلاحا الحكم في اللغة هو المنع الحكم في اللغه هو المنع قال جريح ابني حنيفه احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب ابني حنيفه يعني يا بني حنيفه ينادي على قبيله من القبائل ابني حنيفه احكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب يعني يا أيها الناس يا ايتها القبيلة امنعوا سفهاءكم عنا لأنني أخاف عليكم ان أغضب عليكم أبني حنيفة احكموا أي أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم ان أغضب ومنه قيل للقضاء حكم إذا قضى القاضي بين طرفين يقال لهذا القضاء حكم لما سمي بالحكم لأنه يمنع الطرفين من أن يعتدي أحدهما على الآخر لذلك قيل للقضاء حكم لأنه يمنع الطرفين من أن يعتدي أحدهما على الآخر وكذلك منه اشتقاق الحكمة، وكذلك منه اشتقاق الحكمة، لأن الحكمة تمنع صاحبها من أخلاق الأراضي، لأن الحكمة تمنع تمنع صاحبها من أخلاق الأراضي. والأحكام والحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه والحكم في الاصطلاح هو اثبات امر لامر او نفيه عنه مثاله ان قلت زيد قائم فقد اثبت القيام لزيد اثبتت امرا لامر هذا هو الحكم او ان تنفي امرا عن امر ان قلت عمرو ليس بقائم فقد نفيت القيام عن عمرو هذا هو الحكم نعيده مره ثانيه الحكم اثبات امر لامر او نفيه عنه فان قلت زيد قائم فقد اثبت القيام لزيت أثبتت أمر القيام لزيت أثبتت أمرا لأمر وإن قلت عمر ليس بقائم فقد نفيت القيام عن عمر إثبات أمر لأمر أو نفي امر عن امر دخلنا اللي معاه تليفون رجاءا بالله عليكم استحلفكم بالله اغلقوه الحكم الاصطلاحي الحكم دي كده المساله الثانيه احنا قلنا في التمهيد ده في سبع مسائل المسألة الثانية الحكم الاصطلاحي ينقسم إلى ثلاثة أقسام الحكم الاصطلاحي ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الحكم العقلي وهو ده التعريف بتاعه وهو ما عرفت فيه نسبة شيء لشيء عن طريق العقل كلام صعب شو وبسطه إن شاء الله ما عرفت فيه نسبة شيء لشيء عن طريق العقل. قلنا في تعريف الحكم الحكم إثبات أمر لأمر. إن كان هذا الإثبات يعرف عن طريق العقل، فهذا الحكم حكم عقلي. مثاله إن قلت الكل أكبر من الجزء كيف تعرف أنت أن الكل أكبر من الجزء أو أن الواحد نصف لاثنين هذه تعرفها بالعقل لما قلت الكل أكبر من الجزء أثبت الكبر للكلف ونفيته عن الجزء هذا حكم إثبات أمر لأمر إثبات الكبر للكلف كيف عرفت أن الكل أكبر من الجزء عن طريق العقل القسم الثاني الحكم الثاني العادي الحكم العادي وهو ما عرفت فيه النسبة التي ذكرنا هي إثبات شيء لشيء عرفت فيه هذا الإثبات عن طريق العاده عن طريق العاده مثال ان قلت النار محرقه هذا يعرف بالعقل نعم نفس التعريف بتاع العقل بس هتشيل العقل وتخط العاده نعم اتفضل يبقى ما عرفت فيه نسبة شيء لشيء عن طريق العادة. ما عرفت فيه نسبة شيء لشيء عن طريق العادة. مثاله النار محرقة. أثبتت الإحراقة للنار. أثبتت الاحراق للنار. أثبت شيئا لشيء. هذا الإثبات. كيف عرفته عن طريق العادة العادة جرت أن من وضع يده في النار احترقت يده هذا حكم عادي كذلك إن قلت الصلصال ليس بصلب الصلصال ليس بصلب فقد نفيت الصلابه عن الصلصال هذا الحكم يعرف بالعقل أم بالعادة؟ يعرف بالعادة فهو نفي شيء عن شيء وهذا هو الحكم كيف عرفت أن هذا الشيء نفي عن الصلصال عن طريق العادة؟ فهذا حكم عليه القسم الثالث وهو الحكم الشرعي الذي معناه قال هو الاحكام الشرعيه قسمان الاحكام الشرعيه القسم الأول أحكام اعتقادية وتبحث في علم العقائد وتبحث في علم العقائد والثاني أحكام فرعية وإن شئت, فقل أحكام عملية وإن شئت فقل أحكام عملية وإن شئت فقل أحكام فقهية وإن شئت فقل أحكام فقهية قال الحكم أو تعريف الحكم الشرعي الفرعي قال احنا قلنا الأقسام, الأقسام الحكم في الاصطلاح كم قسم ثلاثة عادي وعقلي وشرعي دي المسألة رقم كام لو هي المسألة رقم 2 يبقى احنا منقول لهم المسألة رقم 3 يبقى احنا بنقول رقم لو المسألة رقم 4 المسألة رقم 3 تعريف الحكم الشرعي مسألة رقم ثلاثة تعريف الحكم الشرعي الحكم الشرعي الذي يشمل النوعين الاعتقادي والعملي الذي يشمل النوعين الاعتقادي والفقهي العملي الفقهي العملي الفرعي كلها سيئة اعتقادي يقابله العملي الحكم لان الاعتقاد اصل فيسمون الحكم الفقهي فرع والاعتقاد لانه في القلب يسمون الاحكام الفقهيه عمليه لانها تفعل بالجوارح الامر بسيط يعني انا الان اعرف الحكم الشرعي بنوعي الاعتقاد والعمل والفقه والفرع اريدك ان تعقد مقارنه بين ما ذكره من تعريف وبين ما ساذكره قال أو تعريف الحكم الشرعي هو تعريف الحكم الشرعي بنوعي هو خطاب الله خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به هذا يطابق بقدر كبير جدا جدا جدا ما ذكره من تعريف هو قال هو خطاب الله الذي يتعلق خليها أنت المتعلق بافعال العباد خليها بفعل المكلف بالطلب او التخيير او الوضع ضع مكانها من حيث انه مكلف به هو اخطا في شيء ما مصنف رحمه الله قال الحكم الشرعي الفرعي هو خطاب الله هذا هو تعريف الحكم الشرعي عموما سواء كان اعتقاديا أو فقهيا سواء كان اعتقاديا أو فقهيا وسيت... وسيت... وسيتبين لك ذلك عند شرح هذا التعريف وهي المسألة التي تلي هذه المسألة المسألة الرابعة. الرابعة قيود هذا التعريف قيود هذا التعريف في هذا التعريف ثلاثة قيود انظر الى التعريف الذي ذكرته خطاب الله هذا هو القيد الاول ضعه بين قوسين خطاب الله ضعه بين قوسين المتعلق بفعل المكلف هذا هو القيد الثاني ضعه بين قوسين خطاب الله القيد الاول المتعلق بفعل المكلف القيد الثاني من حيث انه مكلف به القيد الثالث خطاب الله القيد الاول المتعلق بفعل المكلف القيد الثاني من حيث انه مكلف به القيد الثالث القيد الأول خطاب الله خرج به خطاب غير الله لأنني حينما أقول خطاب وأسكت يشمل هذا كل خطاب فإن قلت فإن قلت خطاب الله فقد أخرجت كل خطاب إلا خطاب الله لأن خطاب غير الله لا يسمى حكم لما لأن الله تعالى قال في كتابه إن الحكم إلا لله تاني خطاب الله لما فقط خطاب الله هو الذي يسمى حكما لان خطاب غير الله لا يكون حكما ابدا لان الله تعالى قال في كتابه ان الحكم الا لله القيد الأول أخرج كل خطاب لا يخاطب الله به العباد أخرج غير خطاب الله القيد الثاني المتعلق بفعل المكلف خطاب الله يتعلق بأمور كثيرة فقد يتعلق خطاب الله بذات الله قد يتعلق خطاب الله بذات الله هذا يسمى خطاب الله المتعلق بذاته إزاي قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو هذا خطاب من الله أليس كذلك بلى ومع ذلك هل هو متعلق بفعل العباد لا بل هو متعلق بذاته سبحانه وتعالى كذلك خطاب الله قد يتعلق بصفته بصفته سبحانه وتعالى فيكون الخطاب خطاب الله متعلقا بصفة من صفاته قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا خطاب من الله متعلق بصفتين من صفاته تبارك وتعالى وهما الحياة والقيومية مفهوم؟ قد يتعلق خطاب الله بذات المكلف خلي بالك أنا بلاش بذات المكلف دلوقتي قد يتعلق خطاب الله بالجمادات انا ماشي سنة سنة خطاب الله يتعلق بذات الله خطاب الله يتعلق بصفة الله خطاب الله يتعلق بالجماد قال الله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه ويوم نسير الجبال هذا خطاب من الله متعلق بجماد وهو الجبال خطاب الله قد يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى خطاب الله قد يتعلق بصفة الله سبحانه وتعالى خطاب الله قد يتعلق بفعل الله سبحانه وتعالى صح حد يعرف تجيب لي مثل؟ تفضل ماشي هذا متعلق بعلمه سبحانه وتعالى وهذه صفة فضل مولانا ماشي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبسط يده بالليل هذا فعل خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه عن الله يبقى هو في الاصل خطاب من خطاب الله لاننا قلنا ان الحكم لا يكون الا لله يبقى هذا خطاب من الله متعلق بفعله سبحانه وتعالى وهو أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ما هذا متعلق بشيئين متعلق بفعله سبحانه وتعالى ومتعلق بمخلوق من مخلوقاته وهو الليل والنهار خطاب من الله متعلق بالجماد قال الله تعالى ويوم نسير الجبال بقى كده كم نوع لغض الوقت دلوقتي الاول متعلق بذات الله الثاني متعلق بصفه الله الثالث متعلق بفعل الله الرابع متعلق بالجمادات الخامس متعلق اللي عندك في التعريف اسمه متعلق بفعل المكلف لا بقى في حاجه قبليه لا متعلق بذات المكلف دي كده الخامسه متعلق بذات المكلف طبعا ان الاخ يقول لي متعلق بغير المكلف ليه خطا لان الجماد غير مكلف ولان الله عز وجل يكلف كل العباد ولا يكلفه احد مفهومه دي متعلق بذات المكلف مثاله قال الله تعالى خلقكم من نفس واحده صح هذا خطاب من الله متعلق بنفس البشريه بذات البشر انه مخلوق من نفس واحده هذا متعلق بذات المكلف قال الله تعالى الله الذي خلقكم ايضا هذا خطاب من الله متعلق بذات المكلف ان قلت انت الحكم الشرعي وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف فقد اخرجت خمسه اشياء ما يتعلق بذات الله وما يتعلق بفعل الله وما يتعلق بصفه الله وما يتعلق بالجمادات وما يتعلق بذات المكلف كويس كده ما هو فعل المكلف فعل المكلف يشمل ثلاثه اشياء القول والعمل والاعتقاد لذلك قلنا إن تعريف المصنف الحكم الشرعي الفرعي هو خطاب الله الذي يتعلق بأفعال العباد خطأ أن يسميه حكما شرعيا فرعيا لأن أفعال العباد تشتمل على ثلاثة أشياء قولا وعملا والاعتقاد قال الناظم فعل المكلف هنا القول شامل فعل المكلف هنا القول شامل وعملا والاعتقاد المكتمل ثلاث حاجات قول وعمل واعتقاد لذلك الاولى ان يقول الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف ما الدليل على دخول الاعتقاد في في الفعل في, في الاعمال ما هو الدليل هل احد يستطيع ان ياتيني بدليل تفضل ما هو الدليل على ان الاخلاص من الفعل والله عز وجل لا يامر الا بالافعال ما هو الدليل على أن اعتقاد القلب قد يدخل في الفعل؟ فضل شيء؟ هذا هو سؤال هذه الحلقة. إن شاء الله تقبل معكم المرة جاية. ما هو الدليل على أن اعتقاد القلب؟ يطلق عليه اسم الفعل ايوه احنا هنجيب منين لا من السنه ما هو الدليل على ان اعتقاد القلب يسمى فعلا خلاص يا شيخ ده سؤال هاتوا معاك المره الجايه فضل. ما الدليل على انه يسمى فعلا الله المستعان يا شيخ احنا وقفنا عند ايه ثاني خطاب الله المتعلق بفعل المكلف القيد الثالث قلنا كده القيد الاول اخرج خطاب غير الله القيد الثاني أخرج خمسة أشياء الخطاب المتعلق بذات الله الخطاب المتعلق بصفة الله الخطاب المتعلق بفعل الله الخطاب المتعلق بالجماد الخطاب المتعلق بذات المكلف بقي معنى الخطاب المتعلق بفعل المكلف الخطاب المتعلق بفعل المكلف ينقسم الى قسمين الخطاب المتعلق بفعل المكلف ينقسم إلى قسمين القسم الاول خطاب من الله متعلق بفعل المكلف لا عايزك تبص على التعريف لا من حيث إنه مكلف به صعبني تاني لأن أنا وصلت غلص صعب. أنا عندي الخطاب من الله تعالى قد يكون متعلقا بالفعل خطاب الله يتعلق بفعل العبد الخطاب الذي يتعلق بفعل العبد ده نوعان نوع يقول له فعل أو لا تفعل متعلق بفعل العبد ونوع لا يكون متعلقا مت نوع متعلق بفعل العبد لكنه لا علاقة له بالتكليف ولكنه لا علاقة له بالتكليف صبرا يا أخي بارك الله فيك خطاب الله قد يكون خطاب الله المتعلق بفعل العبد متعلق بفعل العبد يعني أقيم الصلاة هذا خطاب من الله متعلق بفعل من أفعال العباد وهو إقامة الصلاة صح إقامة الصلاة هذا فعل من أفعال العبد هذا خطاب متعلق بفعل العبد كذلك قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون هذا خطاب من الله متعلق بأعمال العباد من حيث إنها مخلوقة لله صح ولا لا صحيح قال الله تعالى على فكره التلفون بتاعي ما بيرنش التليفون بتاعي ده منبه كان مظبوط له دلوقتي طبعا قدر الله لكن أنا ما بشغلش الموبايل ابدا في المحاضرات حتى لا يظن يعني نعم خير جزاك الله خير. قال الله تعالى وَإِنَّ عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون فعل هذا خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمونه هل علم الحفظة بفعل العباد هذا متعلق بالتكليف لا علاقة له بالتكليف التكليف ده طلب أو تخيير أو أن يجعل شيئا علامة على أن هذا الشيء واجب نتكلم على فعل المكلف العبد العباد عباد الله انا وانت يبقى انا عندي كده الخطاب اما ان يكون الخطاب الله عز وجل المتعلق بفعل العباد خطاب الله المتعلق بفعل العباد اما ان يكون متعلقا بفعل العبد من حيث ان العبد مكلف به وإما أن يكون متعلقا بفعل العباد لا من حيث إن العبد مكلف به نعم آه تكليف عدمه إما يكون متعلق بفعل العبد وفي تكليف وإما أن يكون متعلقا بفعل العبد وليس فيه تكليف إحنا في الحكم عايزين الذي فيه تكليف كويس كده مثال الخطاب المتعلق بفعل العبد وليس فيه تكليف قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون وقال يعلمون ما تفعلون هذا متعلق بفعل العبد لكن هل فيه تكليف للعبد؟ لا ليس فيه تكليف ليس فيه تكليف تفهم؟ تاني إن قلت لك أقيم الصلاة هذا خطاب من الله متعلق بفعل العبد فيه تكليف ولا لا فيه تكليف طب إن قلت لك والله خلقكم وما تعملون هذا خطاب من الله متعلق بفعل العبد أم متعلق هل أنت مكلف هل فيه تكليف ليس فيه تكليف إحنا عايزين النوع الأول الذي فيه تكليف هو الذي يدخل معنا في حكم الشرعي مفهومة يا شيخ خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به أرجو أن يكون الأمر التضح المحاضرة دي صعبة جدا أنا عارف إن شاء الله سهل إن شاء الله سهل ما هو دليل هذا التعريف الدليل الاستقراء ان العلماء استقروا خطاب الله الذي يسمى حكما فوجدوا كل احكام الله لا تخرج عن هذا التعريف العلماء استقروا كل احكام الله كل احكام الله المتعلقه بفعل المكلف فوجدوها لا تخرج عن هذا التعريف ده اسم استقراء قال اقسام الاحكام الشرعيه ما احنا قلنا يا اخواننا تعريفه بالفرعيه ده خطا لكن هو يتكلم في الفقه فعشان كده الأقسام والأحكام الفرعية لكن العقيدة ما فيها واجب وفيها مستحب العقيدة فيها مستحب ولا لا ده سؤال تاني أجيبونا على وفيها حرام طبعا وفيها مكروه نعم شيء تمام ايوه اللي هو فعل المكلف ايه بقى اللي ما فيش خطب بتعريف في معنى ما هو يا مولانا بيقول الحكم الشرعي الفرعي الفرع ده بيخرج الاعتقاد انا بقول ان افعال العباد تشمل القول والعمل والاعتقاد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 أقسام الأحكام الفرعية أو أقسام الأحكام الشرعية انظر الأمثلة الآتية هو عمل أمثلة ألف وأمثلة باء أمثلة ألف ذكر فيها خمسة أمثلة ب ذكر فيها خمسة واحد إقامة الصلاة واجبة اثنين أكل الميتة حرام تلاتة ركعة الفجر مستحبتان أربعة الالتفات في الصلاه مكروه خمسة الاكل من الغنائم حلال ب بزوال الشمس تجب الظهر اكتب كده جنبيها السببيه اكتب جنبيها السببية هناخد الكلام ده قدام بس أنا الكلام ده ليه مصلحه بزوال الشمس تجب الظهر يعني سبب وجوب صلاه الظهر هو زوال الشمس لا تصح الصلاه الا لا تصح الصلاة إلا بالطهارة اكتب جنبيها الشرطيه يعني من شروط صحه الصلاه الطهارة ثلاثة الأمومة مانعة من صحة الزواج الأمومة مانعة من صحة الزواج المنع اكتب جنبيها المنع أربعة بيع اللبن صحيح اكتب جنبيها الصحة وطلع جنبيها رقم خمسة وقل بيع الخمر فاسد وكتب جنبها الفساد وحط بقى رقم خمسة من عندنا <تصفيق> يعني خلي أربعة وخمسة هم أربعة بيع اللبن صحيح بيع الخمر فاسد الصحة والفساد بيع الخمر فاسد بيع اللبن صحيح الصحة والفساد خمسة قصر الصلاة في السفر رخصة اكتب جنبيها العزيمه والرخصه قصر الصلاه في السفر رخصه قصر العزيمه والرخصه الرخصه والعزيمه يبقى كده عندي الاحكام يقول إذا نظرنا إلى أمثلة الطائفة ألف إذا نظرنا إلى أمثلة الطائفة ألف نجد أن القائل لها يخبر عن الشرع أنه يطلب منا فعلا أو ترك الفعل إقامة الصلاة يطلب منك فعلا ففي المثال الأول يطلب منا الصلاه حتما يعني يطلب منك ان تفعل الصلاه حتما يعني طلبا حتميا لا بد ان تفعله وفي المثال الثاني يطلب ترك اكل الميته حتما وفي المثال الثالث يطلب فعل ركعتين الفجر ترغيبا يعني ليس على وجه الحث وفي الرابع يطلب ترك الالتفات يطلب ترك الالتفات في الصلاه ترغيبا يعني ليس على وجه الحث ترغيبا الطلب هو للترغيب الطلب يطلب منك ترغيبا يعني يطلب منك بأسلوب لين ليس على سبيل الحتم والإنزام هذا ما نقول أما في المثال الخامس فهو يخيرنا بين فعل الأكل وبين الترك لذلك الأكل لما بيقول الأكل من الغنائم حلال يخيرك كل أو لا تأكل يقول ولما كان أداء كل من الفعل ولما كان أداء كل من الفعل والكث عنه إما أن يطلب فعلا وإما أن يطلب تركا اما ان يطلب عملا واما ان يطلب كفا ولما كان اداء كل من الفعل والكف عنه يقتضي كلفه ومشقة سمي طلبه تكليفا لكن اسمه الحكم التكليفي ولما كان أداء كل من الفعل والكث عنه يقتضي كلفه ومشقة سمي طلبه تكليفا ويسمى الحكم حينئذ حكما تكليفيا يبقى الأمثلة رقم ألف كلها حكم تكليفي الحكم التكليف نرجع تاني للامثله الحكم التكليفي خمس انواع طلب فعل على سبيل الحتم والالزام يبقى ده اسمه واجب اللي هو اقامه الصلاه واجبه طلب اقامه الصلاه على سبيل الحتم والالزام طلبوا ترك اكل الميتة على سبيل الحتم والالزام اسمه حرام اكل الميتة حرام طلبوا فعل ركعتي الفجر لا على سبيل الحتم والالزام اسمه مستحب طلبوا فعل ركعتي الفجر ترغيبا اسمه مستحب طلب ترك الالتفات في الصلاه لا على سبيل الحكم والالزام او ليس على سبيل الجزم او طلب ترك ترغيبا يبقى اسمه مكروه الاكل من الغنائم حلال ده تخيير اسمه مباح يبقى اقسام الحكم التكليفي خمسه أقسام الحكم التكليفي خمسة نعم مستحب ومباح وراح ذلك بس في واحدة في أخت بتقول إذا اعتمرت المرأة وهي حائض فمتى تتحلل من الإحرام هل بعد أن تقضي الطواف بالبيت أم لها أن تتحلل قبله طبعا لا يجوز أن تتحلل حتى تقضي كل أركان العمرة أركان العمرة ثلاثة وعلى, وعلى قول أربعة الإحرام الطواف السعي بين الصفا والمروه واختلف في الحلق هل هو واجب أو ركن على قولين سيان لا يجوز لها أن تتحلل إلا بعد أن تقضي الطواف ثم إنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي حائط كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لعائشه رضي الله عنها افعلي كل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت تقول ثم انها اذا حاضت قبل ان تحرم وهي في المدينه فهل تحرم وتؤدي عمرتها غير الطواف بالبيت ام تنتظر حتى تطهر وتحرم أو تحرم من مكة وتؤدي عمرتها لا يجوز لها أن تتجاوز الميقات ما دامت تنوي العمره إلا أن تحرم فالذي يجب عليها أن تحرم عند ذي الحليفة إن كانت اللي بيسموها أبيار علي وإن كانت كلمة أبيار علي دي كما حققه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه معجم المناهي اللفظيه بان هذه التسميه تسميه شيعيه كلمه ابيار علي ابار علي تسميه شيعيه هناك عقيده عند الشيعة ان عليا رضي الله عنه حارب الجن في هذا المكان وهزمهم فيسمونها ابيار علي يقول الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد رحمه الله والاولى ان تسمى بما سماه هو بما سماها به النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد أنها ستحرم من ذي الحليفة أو من أبيار علي تحرم وتبقى محرمة حتى تقضي كل عمرتها إلا الطواف بالبيت ثم بعد أن تطهر تطوف بالأين؟ بالبيت. الكلام مفهوم يعني. يعني لا تنتظر حتى تذهب مكة لأنها كذا ستكون وقعت في محظور من محظورات الأحرام وهو أنها تجاوزت الميقات ولم تع ولم تحرم. تفضلش. لا هي لا تبقى في المدينة بتقول هل وهي في المدينة فهل تحرم وتؤدي عمرتها غير الطواف بالبيت أم تنتظر حتى تطهر وتحرم من مكة يعني هتسافر ولا تحرم وتحرم من مكة كلام دا طبعا لا يجوز هي جوز شيء. طبعا هي بقى الكلام بتاعك انت مولانا لو تستطيع أن تنتظر في المدينة حتى تطهر يبقى جزاء الله خير خلاص وخلصنا القصة كلها تفضل يا شيخ تفضل يا مولانا ده لا ده دي حاجة تانية يا مولانا دي عشان تعتمر عشان تعتمد لا دي مسألة تانية غير المسألة بتاعتها دي افضل يا أخي عيدل اه اي شروط شروط الخمسة انواع الخمسة ما احنا قلنا الواجب المستحب او الواجب الحرام المستحب المكروه الحلال الواجب الحرام موجودين عندك في الانثلة واجب حرام مستحب مكروه حلال طبعاً مساله كلمه تكليف التكليف هو بيقول والضابط لذلك والضابط لذلك نرجع تاني للصفحة اللي كنا فيها والضابط لذلك أن الحكم التكليفية ما طلب به فعل أو كف أو خير بينهما تاني الحكم التكليفي ما طلب به فعل او كف او خير بينهما احنا قلنا في الاول ان الحكم التكليفي طلب وتخيير صح لقينا الطلب بينقسم لكم نوع نوعين طلب فعل وطلب ترك حتى الان اقسام الحكم التكليفي كام ثلاثة احنا قلنا قلنا في الاول ان الحكم التكليفي ينقسم لنوعين اما طلب واما تخيير الطلب وجدناه ينقسم الى قسمين اما طلب فعل واما طلب ترك يبقى كده كم قسم حتى الان ثلاثه طلب فعل طلب ترك تخيير لان الطلب الترك وطلب التخيير ينقسم الى قسمين طلب فعل لان طلب الفعل وطلب الترك ينقسم إلى قسمين طلب فعل على وجه, اللز... على وجه الجزم والحتم والإلزام وطلب فعل على وجه التخيير يبقى حتى الآن كم قسم؟ أربعة لان طلب الترك ينقسم إلى قسمين طلب ترك على وجه الحتم والإلزام طلب ترك ليس على وجه الحتم والإلزام يبقى الاحكام في النهايه كلها كام خمسة طلب فعل على وجه الحتم والالزام طلب فعل ليس على وجه الحتم والالزام طلب ترك على وجه الحتم والالزام طلب تركي ليس على وجه الحتم والالزام تخيير في تقسيم ثاني هناخده قدام شويه هيخلي الاحكام سبعه يبقى احنا الاول بدانا بضيق ركز معايا شيخ بدانا بضيق طلب وتخير طلب الفعل ترك طلب الطلب فعل وترك طلب افعل او اترك طلب الفعل قسمين افعل جازما افعل ليس جازما اترك جازما اترك ليس جازما التخير ما تقسيم التخير ثابت معنا حتى النهاية مفهومه كده يبقى الضابط بتاعه الحكم التكليفي ما طلب به فعل او ترك او تخيير ماشي طبعا مساله التكليف التكليف في اللغه فيه مشقه هل في الشرع مشقه هو قطعا فيه شيء من المشقه لكن المشقه مستطاعه قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها فالتكليف في الشرع مزي زي التكليف في غير الشرع التكليف في اللغه معناه الالزام بما فيه مشقه تلاقي صعب عن نفس ان تفعل هذا الشيء لكن التكليف في الشرع الزام مقتضى خطاب الشرع يعني الالزام بما خاطبك الشارع به لازم تعمل أو يستحب لك أن تفعل أو يجب أن تترك أو يستحب أن تترك أو أنت مخير ولو احنا قلنا الزام بمقتضى خطاب الشرع يبقى يدخل فيه الكام؟ الخمس أنواع المفهومه دي؟ طيب هل معنى هل أنا أقول هل, هل يلزم من هذا أن الشرع ليس ان كل خطاب الشرع ليس فيه مشقه مطلقا لا في مشقه لكن مشقه محتمله والا فان ترك الشهوات يصعب على النفس يصعب على النفس جدا ان الانسان تعود على شهوه ما يصعب عليه ان يتركها مع انه ترك لكن فيه مشقه فيه مشقه شيئا ما كذلك الفعل طبعا المشقة واضحه فيه لأنه طلب فعل لابد أن تفعل الأصل أصلا عدم وجود الفعل فأن توجده دي مشقة لكن نريد أن نفرق بين معنيين في غاية الأهمية فرق بين أن تقول يعني أنت إذا قلت لأي أحد يا أخي قم لصلاة الفجر مثلا يقول لك يا أخي الجو برد والدين يسر الدين يسر ان قلت للمتحج للمتبرجه انتقبي تقول ده النقاب ده بيبقى صعب جدا عن نفس والجو حر والدين يسر وهكذا انا اريد ان افرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر وبين ما يريد الناس ان يقولوه الناس مش عايزه تقول الدين يسر الناس عايزه تقول اليسر دين مفهومه دي انت كل ما تقول له حاجة يقولك الدين يسر معنى الدين يسر ان ما ثبت انه الدين فهو يسر وان كان شاقا على النفس يعني انها تلبس النقاب وتمشي في الشارع والجو حر هو ده اليسر لانه الدين لكن الناس عايزة تقول ان كل يسر دين اخلع النقاب ولا يسر يبقى دين ما صليش الفجر في الجامع يسر يبقى دين صلي الفجر وهكذا لا عايزين نفرق بين الدين يسر واليسر دين النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام قال الدين يسر العوام عايزه تقول ايه اليسر دين طبعا اليسر ديني مش بتاعتنا طبعا مما يستدل به على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري جاءتهم امراه كانت في عدتها طبعا معلوم ان المرأة في العدة لا تكتحل فالمرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله افنكحلها قال لا قالت يا رسول الله ان, عينا إن عينيها ستذهب يعني ده ممكن تعمى قال لا ولو ذهبت عينها ده اليسر هتقول لي ازاي اقول لي ده الدين الدين يسر طبعاً الكلام ده اللي قلنا لحد دلوقتي طبعاً في الجرائل السلفين بيعمل الناس طبعاً ده كلام الله مستعال لكنه قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الحديث البخاري في المرأة التي أرادت أن تكحي لابنتها حديث معروف يعني قال أما الأمثلة الأخرى به الأمثلة الأخرى اللي هي به فليس فيها طلب ولا تخيير على كده رجع الأمثلة به تالي هل هي متعلقة فعلا بالفعل بفعل العباد بفعل المكلف ولا لأ أيوة متعلقة بفعل المكلف صلاة الظهر مش من أفعال المكلفين ولا لأ من أفعال المكلفين الصلاة والطهارة من أفعال المكلفين الزواج من أفعال المكلفين بيع اللبن بيعه من أفعال المكلفين بيع الخمر من أفعال المكلفين قصر الصلاة في الصفر من أفعال المكلفين تبهل هل لما أقول بزوال الشمس تجب صلاة الظهر هل الزوال من أفعال المكلفين تبهل هل الخطاب أقم الصلاة لدلوك الشمس متعلق بفعل المكلف ولا لا لكن هل هو متعلق به طابا في جزء طلب اللي هو اقم الصلاه وجزء مفهوش طلب اللي هو لدلوك الشمس لكنه متعلق بفعل المكلف صح ولا لا لان دلوك الشمس دي مش بايدي زوال الشمس مش بايدي لكن زوال الشمس دي علامه على وجوب صلاه الظهر يبقى متعلق بفعل المكلف فالمثال الاول فيه ان الله تعالى جعل زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة ونسب إليه وجوب الصلاة كما في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس فأقم الصلاة حكم تكليفي كما تقدم ولدلوك الشمس بيان للسبب الذي ربط الله تعالى به وجوب الصلاه يبقى في سبب علق الله عليه وربط الله به وجوب الصلاه متى وجد هذا السبب وجدت وجد وجوب الصلاه قال وايجاب الصلاه شيء اخر غير جعل زوال الشمس علامه لوجوبها غير جعل زوال الشمس علامة لوجوبها مفهومه دي مفهومة يا خنا وكذلك في المثال الثاني وضع الله تعالى الطهارة شرطا لصحة الصلاة فلو فقدت الطهارة لم تصح الصلاة لو فقدت الطهارة لم تصح الصلاة وليس ذلك طلبا إنما هو حكم بفساد الصلاة عند فقد هذا الشرط طبعا التمييز ها هنا قد يكون عسيرا ليه لأن, لأن معنى قولي لا تصح الصلاة إلا بالطهارة ما لا يتم الواجب إلا به فهو يبقى يجب علي أن أتطهر يبقى قد يجتمع الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي في حكم واحد فالطهاره واجبه وفي نفس الوقت شرط من شروط صحه الصلاه مفهومه دي التمييز صعب شويه هنا يعني انا عايز اقول ان ايه احنا في المساله رقم كام طيب المساله رقم خمسة اللي هي ايه لا يا شيخ احنا شرحنا القيود نعم اللي هي القيود المسألة الرابعة المسألة الخامسة نعم لا ما هي أقسام الحكم الشرعي خلاص أقسام الحكم الشرعي دي عندك اعتقادي وشرعي لكن فيه حكم تكليفي وحكم وضعي صبرا احنا قلنا ان الحكم الشرعي المتعلق بفعل العباد إما أن يكون طلبا وإما أن يكون تخييرا وحط كلمة الأخيرة دي وإما أن يكون وضعا يعني إيه وضعا الوضع هو أن يضع الله عز وجل شيئا علامة لشيء بمعنى أن يربط الله عز وجل بين شيئين أن يربط الله عز وجل بين شيئين فأقم الصلاة لدلوك الشمس ربط الله عز وجل بين بين إقامة الصلاة وبين دلوك الشمس يبقى في الحالة دي عندي حكم تكليفي حكم طلبي أقم الصلاة مربوط بدلوك الشمس يبقى الربط ده اسمه حكم وضعي طبعا كلمة وضعي دي صعب قوي على عن الناس عندنا الأحكام الوضعيه والكلام ده فبعض الفك... بعض الشيوخ بعض الشيوخنا يعني قالوا نحن نقترح أن نسمي الحكم الوضعي اسمه الحكم البرهاني الحكم البرهاني حتى لا يختلط بالحكم بالأحكام الوضعية الموجودة في الوقت الحالي لكن الفقهاء طيلة الزمان بيسموه الحكم الوضعي مش هنختلف يعني يبقى الحكم الوضعي ده هو أن يربط الله عز وجل بين شيئين والحكم الوضعي أيضا خمس أقسام الخمس أقسام مذكورين في الأمثلة تعال كده نشوف بيقول وفي المثال الثالث الامومه جعلت مانعه من صحه العقد يعني العبد لا يستطيع ان يتزوج امه ليه لان الامومه تمنع من صحه العقد هل هو هل المراه مطالبه ان تكون اما في المساله دي الامومه علامه على المنع يبقى في ربط بين امومه والعقد العلاقه دي اسمها المنع لكن العقد لوحده مش مطلوب بيه يعني مش مطلوب ان انا اعقد دلوقتي مثلا والام ما كانتش مطلوبه ان ليست مطالبه ان تكون اما لهذا الرجل الذي يريد ان يتزوجها هذا شيء بقدر الله يبقى ده ملوش علاقه بالخطاب التكني لكن موجود ان سبب حرمه العقد ده ان الله عز وجل جعل الامومه مانعه من صحه العقد يبقى الربط بين الامومه والعقد المنع العلاقه اللي بينهم المنع وفي المثال الرابع جعل صحه العقد علامه على ترتب آثاره من حل الانتفاع للمتعاقدين يعني بيع اللبن صحيح يبقى طالما ان بيع اللبن صحيح يبقى يترتب آثاره يبقى أنا أملك لو أنا اشتريت اللبن من واحد يبقى اللبن هذا ملكا لي أصبح من حقي ولا يجوز لبائعه أن يأخذه مني ولو أخذه مني لكان مغتصبا أو سارقا يبقى ترتبت عليه أحكام ليه لأنه بيع صحيح لكن هل أنا مطالب أن أشتري وإن كنت مطالبا أن أشتري هل أنا مطالبا أن أشتري من هذا الرجل الربط ده حاجه والاي والتكليف حاجه بيسموا العلاقه بين الحكمين او بين الشيئين وضع لأنها ج... لان الله جعلها او وضعها علامه على او بين شيئين مفهومه كده الكلام صعب انا عارف لكن الله المستعان هو اللي بيبدا اصلا باب صعب هو لو في خريطه مش موجوده الخريطه ممكن نعملها المرة الجاية الخريطة أتوضح لكم مسألة يعني. طيب فهذه أنواع أخرى وفي المثال الخامس طبعا جعل فساد العقد علامة على عدم ترتب آثار العقد الصحيح صفحة الأخيرة فهذه أنواع أخرى من الأحكام وهي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد وإحنا زودنا الرخصة والعزيمة وفي ناس بتزود الأداء والقضاء يبقى ممكن نخليهم خمسة وممكن نخليهم ستة هو مخليهم أربعة السبب واحد الشرط اثنين المانع تلاتة الصحة والفساد أربعة العزيمة والرخصة خمسة الأداء والقضاء والإعادة ستة تاني سبب شرط مانع كده ثلاثة صحة فساد أربعة رخصة عزيمة خمسة أداء قضاء إعادة ستة أداء وقضاء وإعادة دي رقم ستة ممكن شل ستة دي دي الوقت قدام خليهم خمسة إزاي هم خمسة؟ إزاي هم خمسة؟ يعني احنا قلنا الأحكام التكليفية ليه خمسة لأن الحكم التكليفي إما أن يكون طلبا أو تخييرا صح والطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك وطلب الفعل إما أن يكون على وجه الحتم والإلزام وإما أن يكون ترغيبا أو ليس على وجه الحتم والإلزام وطلب الترك إما أن يكون على وجه الحتم والإلزام أو ليس على وجه الحتم والإلزام يبقى في الآخر هتلاقي طلب فعل على وجه الحتم والالزام طلب ترك ليس طلب فعل على ليس على وجه الحتم والالزام كده 2 طلب ترك على وجه الحتم والالزام طلب ترك ليس على وجه الحتم والالزام كده كم 4 في الاخر التخير نجي بقى لده الله عز وجل يربط بين شيئين اما ان يكون هذا الربط على وجه السببيه يعني ايه على وجه السببيه يعني أن يجعل الله عز وجل شيئا سببا لشيء اللي هو شيئا سببا لشيء اللي هو اللي هو دلوك الشمس مثلا زوال الشمس سبب من أسباب وجوب صلاة الظهر طيب وإما أن يكون على سبيل الشرط زي لا تصح والصلاة إلا بالطهارة يبقى ده ربط بين الطهارة والصلاة ايه هو الربط؟ أن الطهارة شرط من شروط صحه الصلاه الصلاة وإما أن يكون على سبيل المنع مثلا الجنابة مانعة من الصلاة يبقى العلاقة بين الجنابة والصلاة أن الجنابة تتمنع من الصلاة وإما أن يكون على سبيل المقابلة او على سبيل ضديه الضديه ان الصحه والفساد الصحه ضد الفساد بيع اللبن صحيح بيع الخمر فاسد دي علاقه ضديه تفضل الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قلنا إن الأحكام الشرعية الوضعية أو البرهانية تنقسم أيضا إلى خمسة أقسام لأن الله عز وجل إذا ربط بين شيئين فإنه يربط بينهما إما على سبيل السببية وإما على سبيل الشرطية وإما على سبيل المنع وإما على سبيل الضدية أن يجعل شيئا ضدا لشيء الصحة والفساد وإما على سبيل المقابلة ويدخل في هذا الرخصة والعزيمة ويدخل في هذا الرخصة والعزيمة على سبيل المقابلة فمن هنا تنقسم إلى خمسة اقسام على سبيل السببية هذا هو السبب زوال الشمس سبب لوجوب الصلاة على سبيل الشرطية الطهارة شرط لصحة الصلاة على سبيل المنع الجنابة مانعة من الصلاة على سبيل الضدية ضد أن يجعل شيئا ضدا له الرخصة والصحة وال والفساد الصحة والفساد على سبيل المقابلة ان يجعل شيئا مقابلا لشيء رخصه وعزيمه وهذه الانواع سنتعرض لها قال وليست هذه الاحكام احكاما تكليفيه بل هي احكام وضعيه ليه لانها موضوعه من الله علامات للاحكام التكليفيه يبقى سبب التسميه بالوضعيه أنها موضوعة من الله علامات للأحكام التكليفيه والخلاصة أن الحكم الفرعية على نوعين الاول أن يقول الحكم الشرعي الأول الحكم التكليفي وهو ما فيه طلب أو تخيير والثاني الحكم الوضعي وهو الخطاب بجعل الشيء علامة لشيء آخر قلنا الحكم التكليفي طلب أو تخيير طلب نوعان ترك وفعل الفعل نوعان إلزام وغير إلزام الترك نوعان إلزام وغير إلزام التخيير مع واحد بناء على الحكم التكليفي خمس أقسام الحكم الوضعي خمس أقسام هو بيقول وهو الخطاب بجعل الشيء علامة لشيء آخر العلامة دي العلامة خمس حاجات سبب شرط مالع ضديه مقابلة الضدية فيها الصحة والفساد المقابلة فيها الرخصة والعزيمة مفهومة كده؟ ان شاء الله تكون مفهومة دي المسألة رقم كامل اللي أنا كنا بنقولها دي المسألة الخامسة بقى لي أقسام الحكم الشرعي إنه هو تكليفي ووضعي أقسام الحكم الشرعي تكليفي ووضعي أقسام الحكم الشرعي تكليفي ووضعي اللي ذكرناها والحكم التكليفي خمس أقسام والحكم الوضعي وضعي خمسة أقسام أيضا وبعضهم عده ستة أقسام وزاد فيه الأداء والقضاء والإعادة مفهومة كده طيب المسألة السادسة تفضل جايه جاي, جاي جاي المسألة السادسة ما هو الفرق بين الحكم الفقهي ما هو الفرق بين الحكم الشرعي عند الأصليين وعند الفقهاء الحكم الشرعي عند الأصوليين هو خطاب الله زي التعريف كده بالضبط الحكم الشرعي عند الفقهاء هو مدلول خطاب الله بمعنى إن الحكم الشرعي عند الأصوليين هو النص نفسه قال الله تعالى وأقيم الصلاة أقيموا الصلاة هو ده الحكم عند الأصليين أما الحكم عند الفقهاء هو مدلول الخطاب ده اللي هو إقامة الصلاة مفهومة كده؟ أيوة يعني الحكم عند الأصليين الخطاب نفسه اللي هو إيجاب الله للشيء او امر الله بالشيء او نهي الله عن الشيء هو ذا الحكم لكن عند الفقهاء ما يترتب على هذا الامر والنهي ترتب على امر الله بالصلاه ووجوب الصلاه بقى الوجوب هو الحكم مفهومه كده ارجو ان تكون مفهومه المساله السادسه بقى المساله السابعه والاخيره قد يجتمع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد يبقى حاجه واحده وفيها خطاب تكليف وخطاب وضع كيف ذلك كالزنا والسرقه الزنا ما حكمها حرام, حرام يبقى الزنا خطاب من الله يطلب ترك الزنا طلبا حتميا يبقى الزنا حرام وفي نفس الوقت الزنا سبب لإقامة الحد صح ولا لا يبقى الزنا سبب للحد ما هي العلاقة بين الزنا والحد سببية الزنا سبب لإقامة الحد يبقى في الله عز وجل جعل الزنا علامة لشيء آخر وهو إقامة الحد الزنا فيه حكم تكليف وحكم وضع السرقة حرام وسبب لإقامة الحد وقد ينبقى الحاجة الأولانية قد يجتمع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد الحاجة وقد ينفرد خطاب الوضع فلا يجتمع مع خطاب التكليف قد ينفرد خطاب الوضع مثال كأوقات العبادات أوقات العبادة زوال الشمس سبب من أسباب وجوب الصلاة هل الله عز وجل امر العباده ان يحركوا الشمس عن وسط السماء ما فيش امر يبقى مع زوال الشمس انفرد خطاب الوضع مفهومه الحيض مانع من الصوم هل المراه مطالبه ان توجد الحيض تب هل المراه مطالبه ان تمنع الحيض لا يبقى انفرد خطاب الوضع في الحالة دي لكن هل ينفرد خطاب التكليف؟ لا يتصور أبدا يبقى أنا عندي قد يجتمع خطاب الوضع مع خطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع لكن هل ينفرد خطاب التكليف؟ لا لأنه لا يتصور أن يأمر الله بشيء أو أن ينهى عن شيء إلا وله سبب أو له مانع أو له شرط ايتني أنت بمثل هات مثل واحد كلف الله عز وجل به العباد ليس فيه شرط أو مانع أو سبب أو صحة أو فساد أو رخصة أو عزيمة الصلاة لها أسباب ولها شروط ولها موانع الزكاة لها أسباب وليها شروط وليها موانع الصوم له أسباب وله شروط وله موانع الوضوء له شروط وليه أسباب ليه مجبات الوضوء الغسل أي شيء اوجبه الله على العباد أو طلب الله عز وجل فعله أو تركه لا بد أن يكون له سبب أو شرط أو مانع لذلك فإننا نقول قد يجتمع خطاب الوضع مع خطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الت خطاب الوضع اما انفراد خطاب التكليف فلا يتصور مفهوم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استخيرك واتوب اليك